وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله ان المدا اذا كلل وتعب طلب الراحه وان القلب اذا اجهد عم وطلب الاستراحه وان المنبت لا ارضا القطع ولا ظهرا اقاه ومن المعلوم ان الناس اذا جاءت الراحه والاجازه السنويه بداوا يفكرون ويخططون لها ويهتمون جدا لكيفيه قضائها فتتردد الاسئله هل يقضونها في الداخل ام في الخارج هل يقضونها في الشرقيه ام في الغربيه ام في الشمال او في الجنوب هل يقضونها في السياحه والاعتبار والنظر في الاثار والديا اسئله مطروحه ولكل منهم تفكيره وتدبيره فيما احل الله لعباده واباحه واننا نذكرهم اليوم واننا نذكرهم اليوم قبل الشروع في الاسفار ومفارقه الديار بانواع الاسفار في شريعه الرحمن وما يحل منها وما يحرم فالحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايها المسلمون ان السفر تختلف انواعه وتتعدد احواله بحسب المقاصد والاماكن فهناك سفر ماذون فيه محمود وهناك سفر ممنوع منه مذموم فمن الاسفار المحموده السفر في طلب العلم كان يسافر الرجل الى بلد اخر ليطلب العلم وهذا السفر قد يكون واجبا وقد يكون نفلا مسحبا وذلك بحسب كون العلم واجبا او نافلا وطلب العلم فريضه على كل مسلم وقد رحل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رحل من المدينه النبويه مسيره شهر في طلب حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه عن عبد الله بن انيس حتى سمعه من قال الامام الشعبي رحمه الله لو سافر رجل من الشام الى اقصى اليمن في كلمه تدله على هدى او ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا ومن الاسفار السفر لاجل العباده كسفر للحج والعمره والجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وكذلك السفر للقاء بالعلماء وزياره الاقارب والاصدقاء كل ذلك من الاسفال المحموده من سفر الطلب وهناك سفر الهرب اي شر تهرب من حفاظا على نفسك او دينك او اهلك او مالك وامثله ذلك كثيره منها الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام ومنها الخروج من دار الكفر والبدعه التي لا يقدر الانسان على ردها وانكارها قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال لا يحل لا يحل لاحد ان يقيم بارض يسب فيها السلف فكيف عمان الله فكيف بارض يسب الله فيها وملائكته وانبيائه وكتبه ومن الاسفار السفر للتجاره والكسب الحلال كسفر النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام قبل بعثته وسفر لبعض الصحابه لذلك ومنها السفر للاعتبار قال الله تعالى اولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم فهذه عباد الله جمله من الاسفال الواجبه او المندوبه او المباحه وهذا النوع من السفر اعلى السفر المحمود معترضا بحالتين اثنتين حاله ملل وحاله دمن فالخروج من الملل والسامه والضيق والكآبه من الناس والمكان للتامل في خلق الله تعالى او طلب علم نافع او صله قريب او اخ في الله هو سمة السفر الممدوح وهو مذموم ايضا من جهه كونه محلا للمشاق والمتاعب لان القلب يكون مشوشا والفكر مشغولا من اجل فراق الاهل والاحباب ولذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضا نومته فليعدل الى اهله متفق عليه والمراد بالعذاب بعمان الله الالم الناشئ عن المشقه لما يحصل في الركوب والسيف من ترك المألوفات ولقد سئل امام الحرمين لما كان السفر قطعه من العذاب فاجاب على الفور لان فيه فرقه الاحباب ايها المسلمون واما السفر الممنوع منه المذموم شرعا فانه من المعاوي للهدمه للحياء واهله ومن الاسباب الخطيره على حياه الامه المسلمه هي تلك المشكله الخطره التي يتاهب لها بعض المسلمين في هذه الايام وقد اعتاد كثير من الناس في حر الصيف اللاهق ان يقضوا اجازاتهم في رحلات الى شواطئ الانهار والبحار في بلاد الكفار او في بلاد تشبهها في كثير من الجوانب وقد يصحب اولئك الناس عوائلهم من نساء ومراهقين ومراهقات او يذهبون وحدهم وبعضهم يصل به الامر الى ارسال اولاده او بناته اما بدعوه السياحه والنزاهه او بدعوى اخرى مماثله وينفقون في سبيل ذلك كل اموال الطائله من نعم الله تعالى عليهم ولك ان تتصور اخي المسلم ان عددا ضخما من الذين فقدوا الحياء وأسرفوا في الاستهتار من أغنياء ومترفين من أغنياء ومترفين ومرائين يضربون أسوأ الأمثال فلا يعملون لأوطانهم ولا يشتركون في النعماء والبأساء مع إخوانهم بل يفرون من ديارهم إلى ديار الكفر وما شاكلها في رحلات عابثة كلها إسراف وتبذير وليتها وليت هؤلاء رحلوا حين رحلوا وانفقوا في سبيل الله من مجاهدين او معوزين ولكن مع كل اسف سافروا للهوى والشيطان وانفقوا ما انفقوا على ترف الرخيص وعلى بذخ في الاكل في ازهل مطاعم والسكن في ارقى الفنادق ونصر للمال ذات اليمين وذات الشمال وهؤلاء يرون اخوانهم في الدين يحترقون عنا عن وشق ثم يئبون الا ان يبذروا اموالهم على موائد اللهو والفراغ اما ان سالت عن احوال تلك المصاعف التي يقصدونها ففيها من المعاصي والجرائم ما الله به عليم ولكن لك ان تعلم ايها المسلم ويكفيك ان تعلم انه في تلك البلاد والمصاعف تتعرض الاجساد المحرمه وتشرب الخمور كالماء وينتشر الزنا واللواط كانتشار النار في الهشيم هذا كله فضلا عن الجو المادي الذي تقسو فيه القلوب فتصبح مشغوفه بالشهوات والملذات ناهيك عن الشبهات العقديه والانحرافات فيأنس اولئك المصطفون يانسون تلك المناظر ويعتادونها وربما يواقعها البعض منهم ثم ينطلق المراهقون والمراهقات من الصغار والكبار غير مصدقين ما هم فيه من فوضى واباحيه لا سيما وقد اعتادوا في بلادهم جو المحافظه وقطع الشهوات الى حد ما نهيك ايها المسلم عما ينتشر بين اولائك في تلك البلاد من امراض معديه قذره واوبئه مستعصيه مهلكه وهي امراض تنتشر عدواها باذن الله على من جالس المصاب او مس شيئا من جسده ومنها ما لا ينتشر بشكل عارض وانما ينتقل نتيجه لسلوك بشري وانما ينتقل نتيجة لسلوك بشري يمكن للانسان ان يتوقع بالتمسك بالدين والعقيده والقيم الاخلاقيه النزيهه والابتعاد عن مواطن الريبه وقد تقرر ان احد الاسباب الموقعه في تلك الامراض هو السفر الى البلاد الاباحيه في الشرق او الغرب وماذا في تلك البلاد وماذا في تلك البلاد انه الكفر والالحاد انه الاباحيه والفساد انه الامراض المعديه الفتاكه انه اضاعه المال وتبذيره وكل هذه مفاسد خطيره تكفي واحده منها ولا كل قوم يعقلون اخوه الاسلام انه لما كان الاسلام هو دين العزه ودين القوه فانه قد ابى على معتنقيه ان يستذلوا للكفار ولذا جاء المنع صارخ من الاقامه بين ظهرانيهم لان اقامه المسلم بينهم تشعره بالوحده والضعف وتربي فيه روح الهزاميه والاستكانه وقد تدعو الى المحاسنه اولا ثم الى المتابعه اخره والاسلام يُريدُ للمسلم أن يمتلئ قوةً وعزة وأن يكون متبوعاً لا تابعاً وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله تعالى لذلك كله حرم الإسلام على المسلم حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الامر قال الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيره وقال صلى الله عليه وسلم انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين رواه ابو داود والترمذي وقد استثنى العلماء من ذلك المجاهد في سبيل الله والداعيه الى الله تعالى والمسافر للعلاه او لدراسه ما ينفع المسلم حقا وصدقا لا كذبا ودعوى او سافر للتجاره كل ذلك مشروط بان يكون مظهرا لدينه مظهرا لدينه عالما بما اوجب الله عليه قويا الايمان بالله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 لنكون من المفلحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون واحذروا من عقابه يا من تسافرون الى مواطن الوباء ومع عاطن البلاء اتقوا الله تعالى في انفسكم اتقوا الله في اهليكم اتقوا الله في مجتمعكم لا تتمرغوا في الاوحال وتغمسوا انفسكم في البلاء ثم تجلبوه الى بلادكم ايها المسلمون ان التحذير من السفر الى بلاد الكفار وما شاكلها لا يعني ان يكون المسلم نشازا مع اهله فلا يرفههم ولا ينخل السعاده في قلوبهم فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله فباستطاعه المسلم ان يرفه اهله ويسلك بهم السبل المباحه كذهاب الكثيرين للتنزه في داخل البلاد نزهه بريئه من المحرمات سالمه من المخالفات التي قد يقع فيها بعض الناس حتى في رحلاتهم الداخليه جهلا منهم او تجاهلا ولا مانع من ذكر بعض تلك المحاذير فمنها سفر المراه بغير محرم هذا الامر الذي كثر مع الاسف بين المسلمين وتساهل الناس فيه مع عورود النهي الصريح المبين قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله وليس معها ذو محرم ومن المحاذير حضور الحفلات الغنائيه والتي بدات تنتشر بحجه السياحه ان سماع الغناء والموسيقى محرم في الاسلام اشد التحريم ويعد صاحبه فاسقا فكيف اذا صاحب ذلك اختلاط مع النساء وحصل فيه التبرج والسفور فانه يزداد حرمه واثما بذلك ويمكنك اخي المسلم ان تتنزه انت واولادك وان تنال قصا من السياحه المباحه وتجتعد عن اماكن الحفلات الغنائيه والمسارح الهابطه ومن المحاذير عباد الله التساهل في مساله الحجاب والتسدل الكامل للمراه بحجه السفر والسياحه فيحصل من العوائل المعروفه هنا بالمحافظه والتساهل هنا من تبهرج بخفيه واختلاط واحتكاك بالرجال في الاماكن العامه والحدائق والمتنزهات دون تحفظ وتعريض المراه نفسها لامور هي في غنى عنها والاعجب من ذلك والاعجب من ذلك هو سقوط الزوج ونضاب ذلك والله المستعان كل ذلك تحت مظله السياحه ولا داعي للتضييق على الاهل والاولاد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا